فوجد فيها رجلين يقتتلا لهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ف و ك ز ه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إ ن ه عدو مضل مبين قال رب ي إ ن ي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إ ن ه هو الغفور الرحيم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 فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى ق اتريد ل يا موسى أ ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد إ ل ا ان تكون جبارا في الارض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 من ا ل ن ن ص ح ي فخرج م ن ه ا خ ا ئ ف ا يترقب ل رب نجني من ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن ولما توجه ل ا ت ق ى و ل عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أ م ة من الناس يسقون ووجد من دونهم ا م ر أ ت ي ن تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى ي ص ط ر الرعاء و أ ب و ن ا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إ ل ى الظل فقال رب إني, اني لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير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 قال ل أ ه ل ه م كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر أ و ج ذ و ة من النار لعلكم تصطلون فلما أ ت ا ه ا نودي من شاطئ الواد ي ا ل أ ي م ن فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى, أي يا موسى اني انا الله رب العالمين وان الق عصاك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 قتلت منهم نفسا ف أ خ ا ف أ ن يقتلون و أ خ ي هارون و أ ف ص ح مني لسانا ف أ ر س ل ه مع يرد ان يصدقني إ ن ي أ خ ا ف أ ن يكذبون قال سنشد ونجد عضدك بأخيك و ن ج ع ل ل ك م ا ل ط ا ن ا ف ل ا ي ص ل ن إ ل ي ك م ا ب آ ي ا ت ن ا أ م ي ه اسماء ا ل الله ب و ن ف م ا ا ج ء م م و س ى ب آ ي ا ت ن ا بينات ا ق ل و ى م ع ن اسماء بهذا في آبائنا الأولين وقال في و م ى ربي أ ع ل بمن ج ب ا ل ه د من ن ع د ه و ق ا ل م و س ى ربي ب أعلم م ن جاء ا س م ن تكون له ع ا ق ب ة ا ل د ا ر إ ن ه ل الحسنى ي ف ا ل ظ